والفتن بل عندنا في مصر ولا فخر نساء بلطجيات واحدة ستة شلسينجة يعني أنا أرجو من أخي يعرض بعض الصور من يحملون السيوف ويضربون الناس عندنا في مصر ولا فخر نساء بلطجيات كان الحزب الوطني يستخدمهن في نظام مبارك فالانتخابات وما شابه ذلك وإنا لله وإنا إليه راجعون من هو البلطجي؟ من هو البلطجي؟ البلطجي هو كل من يبيع دينه لدنيا غيره بعرض من الدنيا قليل البلطجي هو اللي بيئذي الناس ويعتدي على الناس لمن يدفع فيشتري العذاب بالمغفرة ويشتري النار بالجنة ويرضي العبيد ويسخط رب العباد جل جلاله والله لا يحب الفساد والله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من هو البلطجي؟ البلطجي كل حاكم، كل رئيس دولة يقف في وجه إرادة الشعب، ده رئيس بلطجي. الرئيس خادم لشعبه، خدام خادم مش خادع. إذا الشعب أراد شيئا ينبغي أن يسمع وأن يطيع. الرئيس في دولة الإسلام موظف عند شعبه. دخل أبو مسلم على معاوية رضي الله عنه فقال السلام عليك أيها الأجير قال الناس ويحك قل السلام عليك أيها الأمير قال السلام عليك أيها الأجير قال معاوية دعوه هو أضرى بما يقول أي حاكم يقف في وجه إرادة شعبه حقيقة دبلطجي قل موظف يعطي المصالح العباد حتى يأخذ الرشوة ده موظف بلطدي كل موظف تقول لو سمحت عايز الختمة هنا وحقك حقك يخلص لك الورقة يعطى لك المصالح عشان تديله عشرين أو خمسين أو مية 100 أو ألف حسب المصلحة ده موظف بلطدي كل صاحب منصب يتسلط على الناس بمنصبه فيظلم ويوسي ده مسؤول بلطجي كل ضابط يلفق القضايا للناس عشان ياخد ضبورة ده ضابط بلطجي كل مسؤول عايز سفلقه على افن الناس ده مسؤول بلطجي كل من يدفع للبلطجي عشان يؤذي الناس لا شك أنه مجرم أكثر منه وبلطجي كل من يدبر مع البلطجية ويتفق مع البلطجية ويسخر البلطجية صدقوني والله ده بلطجي والوادى بوسنجة ده أقل منه كل من يغض الطرف عن البلطجية كل اللي شايفهم مساكت كل مسؤول يقدر يفرملهم ويريح المجتمع منهم ده مسؤول بلطجي. كل وزير يسخر الوزارة له ولأقاربه كل وزير في نظام مبارك السابق سحب لي وراء عشر خمستشر عربية عربية لي وعربية للمدام وعربية جيب الخضار وعربية الدودو بيه وعربية التوتو هانم كأنه ورث الوزارة عن أمه أو عن أبيه والله ده وزير بلطجي. كل مسؤول يقطع الطريق على الناس بالثلاث أربع ساعات لحد ما الباشا يتليف في البيت ويستحمى ويحط كلونية وبعدين ينزل والناس ملطوعة في الشمس والناس مصالحها معطلة واللي إسعاف واللي كذا لسه الباشا معداش ده مسؤول بلطجي هذا الناس وعطل مصالح العباد رؤساء الدول في أوروبا مش كده بل في كثير من الدول العربية مش كده كل إعلامي كل إعلامي كذاب يلفق التهم للناس ويدبج الأكاذيب على الناس ويستعدي بكذبه الناس على الناس ده إعلامي فاجر بلطجي ده إحنا البلطغية عندنا كتير قوي أنا عايز في هذه الليلة الكريمة أتوجه بعدة رسائل على رأسها رسالة إلى بلطجي بقول له يا ابني الناس يبغضونك الناس يدعون عليك الملائكة تلعنك الله يسخط عليك ويلعنك كل وحدة أتلتلها ابني أو أصبتلها زوج كل واحد أطعت علي الطريق وسرقت منه ماله كل واحدة اعتدت عليها ملايين الناس للنهار وهم سجدين بيقول يا رب انتقم منه الناس يبغضونك الناس يدعون عليك والله عز وجل ما زال يفتح أمامك أبواب التوبة شفت ربنا رحيم إزاي؟ انت قتل اتلة سكري زاني بتروع الناس جرحت دا وضربت دا وعورت دا والناس كلها عايزه تكلك بسننها وربنا لسه فتح لك ابواب التوبة هترجع لربنا امتى اتنتظر حتى تنزل بك قارعة من الله ثم يلقي بك غدا في نار جهنم يا ابني لسه ربنا فتح لك باب التوبة قال تعالى كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا تقول معقول يا شيخ ده أنا أطعت إيد عيل وخرأت عن عيل وأتلت كذا وسرأت ونهبت وعملت ممكن ربنا يتوب عليا طبعا قال تعالى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 حسنات ربنا بيقول لك ارجع كف يدك وانا هأبلك وهرحمك وهحول لك سيئاتك الى حسنات والنبي يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له انا واثق انك انت ايها البلطجي لسه بتحب ربنا ولسه بتحب النبي أنا عارف أن منكم اللي بيقتل واللي بيسب الدين واللي بيسرق واللي بيعمل بس أنا متأكد أن لسه في قلبك نقطة مضيئة لسه في قلبك ولو ظرة محبة ربنا ومحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ارجع وربنا هيقبلك مهما صنعت ارجع والله عز وجل سيقبلك طبعا أنت أكيد سمعت أو يمكن ما سمعتش عن حديث قاتل المئة واحد أتى المية قتل تسعة وتسعين نفسا وحديثه في الصحيح ثم ذهب إلى راهب إلى عابد وقال له هل لي من توبة أنا بقى أتلت تسعة وتسعين واحد وحيز أرجع ممكن ربنا يتوب عليا قال العابد الجاهل غفر الله لنا ولا ليست لك توبة دا انت أتل أتلة وعلى جهنم عدل توبت اي يا عم فقتله فأتم به المئة وبعد فترة حتة الخير اللي فضل في قلبه غلبته أتى المئة ولسه في نقطة مضيئة في قلبه فذهب إلى عالم قال قتلت مئة هل لي من توبة قال نعم ومن يستطيع أن يغلق في وجهك أبواب التوبة طب إلى الله واترك هذه الأرض فإنها أرض سوء غير أصحابك بقى شوف مكان تاني اذهب إلى بلد كذا فإن فيها صالحون اعبد ربك معهم فانطلق في الطريق نزل به الموت فاختصمت فيه الملائكة ملائكة النار تقول لم يعمل خيرا قط دواد مجرم أتى الأتلة سبولا روحه على جهنم وتقول ملائكة الرحمة لقد خرج من بلده